بلَ كانتَت قَةٌ آمَنَت فَنخَه إمَها إلا قَمونُوس بلَ كانت قَة آمَت لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس أن ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة